دي الشنطه ملوش غالبة استنى عندك يا جزمة امسكوا امسكوا يا حي حاضر حاضر تعالى هنا رايح فين انت فاكرها سايبه خد تعالى بقولك ما خزتهاش ليه يا حمار روح لحالك يا شاطر روح لحالك اشتري عمرك يا عسكري انتوا يا بتوع فيه في ايه يا ست الراجل ده الراجل اللي هناك ده سرق الشنطة بتاعتي يا ابني ابعد بعيد بدل ما شرحك ابعد بعيد ده انت مش هتتحرك بالموتوسيكل ده الا على جسدي يعني انت عامل لي فيها ذكر طب خد اه اوقف عندك انا كنت عايش با الحمار ده يسيبك انتي ويخزين انا مش عارف يفرق بين الجيبة والبنطلون آه! يا عبدالله يا عبدالله ايه عايز ايه يخسع ليك يا عبدالله دي طريقة تقابلني بيها بعد الغيبة الطويلة دي ويا طرى بقى انت مين فيهم كمان مش عارفني انا زهر يا عبدالله الكلام ده ما يدخلش عقلي. دي لاجيكي ياسمين ولا وردة وعايزين تشتغلوني اهو ده اللي انا كنت خايفة منه قعدتك في مصر غيرتك ده انت كنت بتلمحني على بعد فدنيل قلبك يدق وتجري علي زي الجدي اللي مالوش رابط بيدق ولا لا يا عبدالله انت عبدالله ابجا كداب لو قلت لك انه بيدق يبقى انت مش عبدالله أعمل يا زهرة؟ قطي نفسك مكاني قطي وإخواتك فهولة وانجزبت ثلاثة أمان هتعمل إيه لما نتجوز؟ ده إيه المصيبة اللي إحنا فيها دي؟ أنا أحسن حاجة شبجك بمطوة في وشك وبكده مش هتوهي عني أبداً يا هيا؟ يا لهوي وهنا عليك يا الله. يا بنتي بهزر معاكي يزارك بايخ وحشتيني. وحشتيني يا أحلى زهرة في بستان عمري أخويا بقى كده انت في دوكه. لايت شغل ولا لا يا بنت البلد بتمر بظروف صعبة ولازم نقف جنبيها وانت هتتجوزني ولا هتقف جنبيها وانا مين هيقف جنبي ابويا لو عارف انك لسه عاطل هيطربعها فوق دماغك ودماغي ماني نويت بيع الفدان اللي ابويا كتبه وهعمل مشروع اتصرف يا عبد تعمل مشروع تعمل عبيد يعني انت حر ياسمين ووردة في عرسان متكلمين عليهم وابويا شكله كده هيوافق ولو اخواتي اتجوزوا وانا قاعده متلحفه كده زي البيت الوقف هيبقى شكلي قوي يعني ولا أنت إيه لا غالبا شكلك هيو بزباله <تصفيق> شفتي اللي حصل لي يا غاده في ايه يا مروه مالك وانا رايح البنك انا وعايش حرامي قذر ما عندوش ضمير هجم عليا خطف مني الشنطة وعايش جري وراه ضربوا بالسكينة مين ضرب مين بالسكينة؟ انا مش عايزه غباوه يا غاده الحرامي طبعا هو اللي ضرب عايش يا ستي طب وعايش جرى حاجة؟ ما قالوا ساف قتل العمليات ما عرفش بيعملوا ده كل عايش لو حصلوا حاجة هتبقى كارثة ده اهله صعيد وممكن يقطعوك ويوالهوا في الوكالة اللي فيها هه هو أنا بكلمك عشان تطمئنيني ولا عشان تحرقي دمي خليكي معاي سانيا واحدة الدكتور خرج من قتل عمليات من فضلك يا دكتور ممكن تطمئني على عايش الحمد لله طمئني لسه عايش من كتاب له عمر جديد ياه هي الحالة كانت صعبة قوي كده طبعا الرصاص كان تدوب جنب القلب بس ربنا سطى ربنا ياخده فندم إيه اللي ادرب بالروس الحرامي أنا بسألك على عايش عايش اللي ادرب بالسكينة لا عايش تمام الحمد لله بس أنا فضل يستنى البكرة لأنه نزف دم كتير بكرة الساعة كام أصلا عندنا شغل مهم قوي معرفش أها بكرة وخلاص عن إذنك ثانية واحدة من فضلك يا دكتور مستعجل على إيه في إيه عايش يعني لما يطلع بالسلامة إن شاء الله هيبقى إنسان طبيع وما لا هيطلع مجنون؟ يعني مش هيباني يعني انو اتضرب بالسكينة ولا اي حاجة من الحاجات دي؟ اتطمين يا مدام، هنتسلمهولك صاغ صليم لكن انت اعلانك كده ليه؟ كلام في سرك؟ اهله صعيدة ولو مرجعش عايز زي ما استلمته اهله هيقطعوني مش تقولولي بس انتو جابلين عليها ليه؟ جلاب العمدة ما مجالش عايزني ليه؟ قدنا وصلنا مقر العمدية اسألوا بنفسك تمام يا حضرة العمدة تم القبض على المتاه طب غور من وش اقعد يا الله انا مش هجعدل ما عرف تهمتي ايه اقعد يا عالبة لاش ما هو برضو ده مش اسلوب يا عمدة تخلي الغفر بتوعك يجرجروني من جفايا وسط الخلج زي ما كونت سارك فرخة ولا دقربط يا ريتها كانت فرخة كنت حترخة مع الموضوع عشان خاطر صلة الجرعبة اللي بيني لكن المصيبة إنك عايز تسرق بنتي كده عين عينك. ده كانت إيدي تنقطع. يوم ما فكر أسرق زهرة. وأنت لما تلعب بعواطف بنتي وتخليها تتعلق بيك. مش ده اسمه سرقة ونصب واحتيال. يا عمدة أنا بحبها ومقدر أعيش من غيرها وعايز أرتبط بيها. ربطك في سجية من عصعصري ديك يا بعيد. عايز تتجوز بنت عمدة كفر أبو بطاط. وإنت لا شغله ولا مشغله مين بس اللي قال لك؟ ده أنا بشتغل في شركة استثمارية أم المالك مجيح ومجرح كده ليهو وشكلك يا عير بحو... بحوش بحوش يا عم كل قرش الظهرة حبيبة جل حبك بورس اعمل حسابك يا ولد رجلك ما تعتبش البلد إلا لما تجهز نفسك لكن حتقعد رايح جاي عالبلد زي نطط الحيط وتقعد تشغل في ظهرة الكلام ده ما يدخلش دماغي مفهوم؟ يعني يا عمدة بتطردني من بلدي؟ ايوه بس ده ظلم انا راجل ظالم عندك اعتراض؟ ما عنديش يوه رجعنا للزحمة والقرف اوه الحمدلله على السلامة يا دود الله يسلمك المهم المهم يكون أنت مبسطي أي مكان نكون فيه مع بعض هكون مبسوط الكلام ده من قلبي كبيره؟ طبعاً يا دودو أنا كنت عاوز أسأل سؤال محرج شوية ولا يعني مش من حقيه أوه هتقول كده أزعل منك موت أنت من حقك تسأل أي سؤال أنت تطلقتي من جوزك ليه؟ أولاً أنا خلع والسبب أول ما تجوزنا قال إحنا نأجل موضوع الخلفة شوية لحد ما نكون نفسنا قلت له أوكي وفاتت سانة واثنين لهو بيكون نفسه ولنا بخلف وما ومتحكش عليك يا دودو أنا بحب الأطفال موت والله بجد أيوة وخصوصا الولاد أصلا أنا بنت وحيدة وكان نفسي يكون لي يا أخوات صبيان غلطانة أنا يا دودو أنت ده أنت عداك اللعب وأزح ده هو اللي معندوش رحة الدم في حد يطول يخلف من واحدة زي الأمر وعنية هبكحة زيك ممم. ما تكسفنيش بقى يا دودو تعرفي أنا كان نفسي يكون ليه ولد يجيب لي إحفاد يشيلوا اسمي ربنا يخلي لك مروة ما يطول عمرها بميت راجل ويخليك انت كمان لي يا حبيبتي لا لا لا أرجوك بليس ينودو بلاش كده ايه مالك في حاجة قرستك لا بس أصلي كلامك الحلو ده انا مقدرش استحمله وانت لسه شفت حاجة ده لا.. ده نصايع الكلام لكن انت ايه اللي رجعك بدري من البلد كده ابوك العمدة طردني من البلد وجال لي تحطش رجلك في كفراب ومطاطة إلا لما تكون جاهز للجواز وانت سكتت لا طبعا جلت له بعلوساتي اللي بيحصل ده ظلم أمو الغفر شلوني إلى باله ورموني في أول ميكروباص إيه راجيك باجا؟ لا لو كده بقى يبقى أنا من رأيي تعمل لجؤ سياسي في كفر شق التعبان أنا هفضل متلجح هنا لحد ما لجي شغل أنا بقى هقدم على الأجازة يوميا لحسن أمي وحشتني قوي وأكيد طبعا لما أروح البلد أبوها هيفتح معايا الموضوع ده أقول له ما معرفش هو من هنا لحد ما تسافر تكون اتضبرت بس المهمة مروة توافق على الأجازة وهي تقدر ترفض بعد اللي انت عملته ده ده انت أكيد بجيت بالنسبة لها بجيت تلاقيه بجيت فارس ولا زكي شرف زمانه أنا قاعد يا عبد الله مش مسافر